أولى الأبصار، ولو لئن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب نار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يُشَاقَ للله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قُتلو لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يُولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 وأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.